قول إذا أمن الإمام فأمنوا ذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرى في حق الإمام فكيف تأول الإمام مالك الحديث قالوا إذا أمن فأمنوا يعني إذا بلغ حد التأمين إذا بلغ حد التأمين نعم يعني الموضع الذي يقال فيه آمين وإن لم يقلها صراحة لكن هذا خلاف الظاهر هذا تأويل نعم والأصل الجري على الظاهر يقول ما حكم متابعة الإمام في الزيادة على الصلاة مثلا زيادة ركوع أو سجود زيادة ركعة وهل يستدل بفعل ابن مسعود في متابعته لعثمان ابن عفان وعيضا في متابعة الوليد في زيادته في صلاة الفجر على التابعة من أهل العلم يقول إنه لا يتابعه إذا كان يعلم وإنه إن تابعه بطلت صلاته يعني الآن لو أن الإمام قام لي خامسة مثلا أو زاد ركنا في الصلاة والمأموم يرى أن هذا من قبيل الزيادة وهو عارف الصلاة وحاسبها، فإن قام فقد تعمد الزيادة فتبطل صلاته ومن أهل العلم أخذ بظاهر الحديث نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به فيكون ذلك مغتفرا للمتابعة سيما أنه لا يدري ماذا عرض للإمام قد يكون ما قرأ الفاتحة مثلا في ركعة واضح أخلى بشيء يستدعي أن يأتي بركعة بدلا منها فقالوا إنه يتابعه لهذا الحديث لهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ويحتجون بي أيضا بفعل بمسعود رضي الله عنه خلف الوليد يقولون أنه صلى بهم الصبح أربعا فلما سلم يقولون أنه سكر ولما سلم قال أزيدكم فقالوا لازلنا معك منذ اليوم في زيادة نعم وهذه الرواية على كل حال لا تصح بكل تفصيلاتها لكن على كل حال هم صلوا خلفه ويقوموا كان أميرا عن ذاك وأيضا من يقول بأنه يجب القصر في السفر يمكن أن يحتج بفعل بن مسعود رضي الله عنه في متابعته لمن؟ لعثمان رضي الله تعالى عنه لما أتم الصلاة بهم في حجه نعم، فيحتجون على هذا وهذا قول له وجه نعم ولكنهم إن جلسوا إن قاموا على قول الأولين تبطل صلاتهم وإن جلسوا فإنها لا تبطل صلاتهم على قول على قول أصحاب القول الثاني لكن يعتبرون خالفوا فالذي أظنه والله تعالى أعلم أقرب أنهم يجلسون إذا علموا أما من كان شاكا لا يدري ما حسب فلا يدري هل هذا سهو ولا زيادة ولا, ولا أنه هي الركعة الرابعة فعلا أو خامسة وتابع الإمام بناء على ذلك فلا إشكال بل يجب عليها يتابع الإمام يجب عليها يتابعه وبعض الناس يقولون إنهم لم يتابعوه فلما سلم الإمام أخبرهم أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة فجاء بركعة ماذا يقال لهم يمكن أن يقال لهم أتوا أتوا بركعة والله أعلم يقول متابعة الإمام في بعض الأعمال التي لا تستحب مثل القنود في صلاة الفجر على الدوام هل نتابعه فيها هذا هو الأقرب أخذ من هذا العموم إنما جعل الإمام ليؤتم به نعم ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نعم كان يرى إذا صلى خلف من يرى ذلك كالشافعي رحمه الله يرى قنود فإنه يقنط خلفه يقول هل من نصيحة للأئمة الذين تركوا سنة قراءة السجدة والإنسان في فاجر الجمعة بحجة التطويل على الناس وأرجو استحداث أهل هذه المنطقة على أحياء مثل هذه السنن وبعضهم يستبدلونها بصورة الجمعة على الدوام لا كيف هذا على كل حال الناس إذا اعتادوا على قراءة الجمعة عفوا على قراءة السجدة في الجمعة والدهر فإن ذلك لا يشق عليهم بإذن الله عز وجل خاصة أن من الناس من تكون قراءه قد خففت عليه يعني من الناس من يقرأ سورة السجدة وكأنما قرأ بك سورة من السورة الطويلة ومن الناس من يقرأ سورة من السور الطوال ولا تشعر بقراءته خفف على لسانه القرآن نعم ولذلك تجد بعض العلماء يجلس مدة طويلة في رمضان تمضي عشرة أيام ونح ذلك ما جاوز المائدة وإذا جاء آخر رمضان فإنه لم ينتهي لربما من السبع الطوال أو قريبا من ذلك أو لم ينتصف بينما الآخر يجلس نفس المدة التي يصلي فيها هؤلاء ويختم القرآن هذا شيء مشاهد ومن الناس من يختمون أكثر من ختمه بناء على هذا والله تعالى أعلم أن منهم من خفف على لسانه القرآن على كل حال تعويد الناس شيء.